نحتفل مع حضراتكم من خلال ميكروفون إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم بعيد ا ل أ ض ح ى المبارك و أ ي ا م التشريق أ ي ا م ا ل ت ض ح ي ة والذكر ف د ا ا و ل والتهليل والتكبير والثناء على الله عز وجل والتكبير في العيد إخوة الإيمان سنة مؤكدة ويبدأ عقب صلاة صبح يوم العيد الإيمان صلاة مؤكدة عقب صبح في عرفة سنة الى ص ل ا ة العصر من ثالث ايام التشريق لما رواه جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفه واقبل علينا فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الله اكبر و ل ل ه ا ل ح م د ايها ل ب خ ولله ة ا م م ؤ ن ن و وخير ا س ت ه ا ل ل ذ ا ا ل ح ف ل الطيب ل ا م ب ا ر ك آ ي ا ت بينات من الذكر الحكيم ف آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم ت ع ط ر الكون وتنير الوجود وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء و ر ح م ة للمؤمنين فهي بنا ننصت خاشعين إ ل ى هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الرحيم الله الرحمن الله لقد صدق الله ا ل ح ر ا م إن ش ا ء ج ع ل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أ ر س ل رسوله ب ا ل ه د ا م و س و ع ل ى ا ل د ي ن ك ل ه ل و ا ل ذ ي وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله う。<音楽> م ظ ل ا ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل ك ذ ر ع أ خ ر ج شطاه فاستوى على سوقه <تصفيق> يعجب الزرع ليغيظ به ملك ا فا بسم ا لله ا ل ذ ي ل ا ل ا ل م و د ب ا وضائعه لا ترفعوا أ ص و ا ت ك م فوق صوت النبي ولا تجهروا, ولا تجهروا ل ف ض ي ا ل ت خ ر ج ح ل ن ا وابلغنا في <تصفيق> كل مكان نحسب ان لا يقدر عليه أ ح د ل س ا ن ه ا ل ض ل م ع اجل ان يجعل له عينين فك رقبه او إ ط ع ا م في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مطربه موسوعه النابلسي للعلوم أ الاسلاميه ن و ر حين سطعت قامت أ م ة من قبرها ولواؤها ا ل ق ر آ ن تتنزل البركات في آ ي ا ت ه وهداه نور للورى و أ م ا ن قد علم الناس ا ل ح ي ا ة ب ع ز ة فتصدع الجبروت والبهتان ا وهكذا ا ن إخوة ل ي م عشنا مع هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي ونحن مازلنا مع حضراتكم من خلال ميكروفون إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم وعلى الهواء م ب ا ش ر ة من مسجد النور بحي ا ل ع ب ا س ي ة ب م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة